لف رحمه الله تعالى كتاب البيع كتاب البيع يقول الامام الموفق ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد ابن قدامه المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي كتاب البيع اي في هذا الكتاب يذكر أحكام البيوع الصحيح منها والفاسد ويجب على المسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتفقها في أحكام البيع وإن جهل غيره لأن من أقبل على شيء ما من أمور الدين أو أمور الدنيا يجب عليه أن يعرفه حتى يؤديه على الوجه الصحيح فمثلا أراد الحج أو العمرة ينبغي له أن يتفقه فيهما ليعبد الله على بصيره عند دخول شهر رمضان يعرف احكام الصيام يعرف المفطرات ليجتنبها يعرف ما يجب على الصائم يعرف ما يستحسن من الصائم وما هو من مكملات الصيام لياتي بها عند امتهانه مهنة البيع والشراء يتفقه في البيوع ليعرف البيوع الصحيحة فيأخذ بها والبيوع الفاسدة فيجتنبها ويعرف الحلال والحرام فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسال الباعه عن احكام ما يتعاملون به فمن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء ضربه بالدره واخرجه من السوق قال لا تفسدوا علينا اسواقنا ومن لم يعرف احكام البيع والشراء اكل الربا شاء ام ابى وهناك بيوع منهي عنها لصالح المتبايعين وهناك بيوع منهي عنها لحق الله جل وعلا فما كان لصالح المتبايعين إذا رضي بذلك فهما أصحاب الحق فإذا رضي بذلك صح البيع وهناك بيوع محرمه لحق الله جل وعلا فلو تراضي عليها لا تحل لأن التحريم لا لحقهما وإنما التحريم لحق الله جل وعلا فمثلا زيادة القيمة زيادة فاحشة منهي عنها لأنه من الجشع مثلا يشتري السلعة بقيمة ثم يضاعف قيمتها على المشتري الآخر هذا لا يليق به لكن إذا ترى ضيا على ذلك فنبأس كأن يكون في السلع قلة أو في كثرة طلاب السلعة هذا فضاعف القيمة لذلك فاشترى المشتري مع علمه فلا بأس بذلك اشترى ما قيمته عشر مثلا بعشرين بثلاثين لا بأس لأنه دخل على بصيره والنهي عن زيادة القيمة والجشع لصالح المتبايعين وهناك بيوع محرمة لحق الله جل وعلا فلو تراضي عليها ما صحت هي باطلة ويحرم عليهما التعامل بها حتى ولو تراضي على ذلك مثل الربا الربا لو تراضي عليه قال أعطني مئة بمئة وخمسة مثلا إلى بعد خمسة أشهر أو أعطني ألف بألف ومئة الى ما بعد سنة أو ستة أشهر أو سنتين أو, أو إلى اخره هذا محرم لحق الله جل وعلا لأن هذا ربا والمرابي محارب لله ورسوله واحل الله البيع وحرم الربا فلا يصح مثل هذا البيع ولو تراضيا عليه لانه محرم لحق الله تعالى مثال ذلك مثلا الزنا تراضيا عليه الزاني والزانيه هل يحل باختيارهما واختفيا عن الناس وفعل الفاحشه حرام عليهما ويستحقان العقوبه لأن الزنا محرم لحق الله جل وعلا وهكذا المعاملات والتصرفات يجب على المسلم أن يتعامل المعاملة الصحيحة المشروعه ليكون طعامه وكسبه حلال وقد ورد في الحديث ان المرء يقذف في جوفه لقمة من الحرام لا تقبل له صلاه اربعين يوما لانه اكل لقمه حرام اخذ بالقيمه زياده محرمه لا زياده مشروعه لان الزياده المشروعه مباحه يقول هذه السلعه بعشرة ترغب فيها خذها ما ترغب فيها دعها بصرف النظر عن قيمتها مثلا قيمتها قد تكون ثلاثة ريال ويقول أنا لا أبيعها إلا بعشرة فأخذها برضا وطيب خاطر منه لا بأس لكن قال أنا أعطيك العشرة هذه بعشرة وحد عشر زيادة ريال واحد إلى مدة كذا هذا الربا وهو محرم ولو تراضي عليه فهو يكون أخذ الزائد هذا حرام حرام عليه وفيه يكون محاربا لله ورسوله كذلك الغش والخديعه ويحلف يمين كاذب بأنه اشترى السرعة بعشرة وهو قد اشترىها بثمانية مثلا لكن يريد أن يستجر المشتري حتى يدفع فيها أحد عشر أو اثنين عشر إذا حلف أنه اشترىها بعشرة وهو قد اشتراها بثمانية فهذه يمين كاذبة وهو فاجر في يمين هذا وهذه اليمين الغموس الذي يحلف عليها المرء ويعلم كذب نفسه والعياذ بالله وهذه اليمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم منفقة للسلعة منفقة للكسب يكون الكسب حرام وتنفق السلعة لا حلف انه اشتراها مثلا بعشره وهو قد يكون اشتراها بخمسه لكن يحلف انه اشتراها بعشره لاجل يقول المشتري انا اخذها ب عشر فيكون كذب وكما تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركه بيعهما حتى ولو كسبا تمحق البركه تكون لا بركه في هذا البيع والشراء ولا بركه في هذا الربح ويكون الربح ضرر على المرء يستعين به على معصيه الله والعياذ بالله ولا يعين على الطاعه بخلاف الكسب الحلال فهو وان قل فيكون عونا للمرء على طاعه الله جل وعلا فيجب على المسلم إذا أراد البيع والشراء إذا أراد امتهان ذلك والاستمرار فيه أن يسأل عما يحل ويحرم ليجتنب الحرام وليسلك مسلك الحلال وإذا كانت بيعة واحدة أو صفقة واحدة لكن اشتبه فيها قبل أن البيع يسأل طالب علم أريد أن أبرم صفقة مثلاً بهذا الخصوص، بهذه الصفة أتحل لي أمله. والله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فنحن نعبده ببيعنا وشراءنا الحلال كما نعبده بصلاتنا وصيامنا. والدين الإسلامي يمتاز. بأنه ما ترك كبيرة ولا صغيرة من شؤون الدنيا أو الآخرة إلا وبينها ووضحها وبين ما يحل وما يحرم ما يقال هذه أمور دينيه دنيويه مثلا ما للشرع فيها داخل لا الشرع ما ترك شيئا إلا ووضحه وبينه يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك وكل شيء بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم البيع والشراء والصرف والمزارعة والوكالة والهبة وغير ذلك من المعاملات كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله فكما وضح فيها الصلاة والصيام وضح فيه البيع والصرف والوكالة والشريكة والراهن والقابض وغير ذلك كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله وعلى المسلم أن يتفقه إن كان عنده القوة على ذلك وإلا فليسأل أهل العلم فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كثير من الاخوه هداهم الله يتعامل المعامله الربويه او يقدم على افعال في الحج او في الصلاه او في الصيام ثم بعدما يقدم عليها يؤنبه ضميره فيذهب ليسال فعلت وفعلت لا يا اخي لما لم تسال قبل ان تقدم حتى تقدم على بصيره جاءني يقول تعاملت بالربا وانا الان تعب لكن البنك يطالبني بكذا ما في خلاص لا بد ان تدفع لصاحبك ما التزمت له به وبهذه المعامله تكون محارب لله ورسوله فهل عندك قدره وطاقه تحارب الله ورسوله اسال يا اخي قبل قبل ان تدخل المعركه والحرب مع الله ورسوله علشان تجتنب المحرب وتفعل الحلال وما من طريق محرم الا وبجواره طريق حلال مشروع الحمد لله احل الله البيع وحرم الربا شرع النكاح وحرم الزنا اباح الصرف الحلال وحرم الصرف الربوي اباح التكسب على وجه الايضاح والبيان وحرم الغش والخديعه والاضرار بالغير من غش فليس منا وفي روايه من غشنا فليس منا فليحذر المسلم ان يقع في الحرام واذا اشكل عليه الامر فليسال قبل ان يقع فيه قبل ان يسلك مسلك الظالمين يسال ليجتنبه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في كل ركعه من ركعات الصلاه يجب على المرء ان يدعو بهذا الدعاء في فاتحه الكتاب وكثير منا غافل عنها يرددها ولا يفهم معناها أنت تسأل الله جل وعلا أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم منهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون تسأل الله أن يوفقك لطريقهم وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به وطريق الضالين وهم الذين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. قال العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله ومن فسد من عبادنا وعوامنا ففيه شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. والمسلم الحق يعبد الله على طريقة. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فليحذر المسلم أن يقع في معاملات يكون محاربا لله ورسوله فيها ومن حارب الله ورسوله فهو مغلوب البيع حلال لقول الله تعالى وأحل الله البيع البيع حلال والحمد لله حلال بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين والعقل يقتضيه والقياس كذلك بالكتاب العزيز أحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وقالت جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإذا كانت تجارة عن تراض فقد أحلها الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق وقال وهو عليه الصلاة والسلام اشترى وباء وأقر الصحابة رضي الله عنهم على بيعهم وشرائهم وقد وكل صلى الله عليه وسلم رجلا في أن يشتري له شاتا بدرهم أو بدينار فذهب هذا الرجل واشترى الشات واشترى بهذا المبلغ الدرهم أو الدينار شاتين وباع شاتا بنفس القيمة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه ومعه شات فأتاه بحاجته والقيمة التي دفعها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربح في بيعه وشراءه فكان موفقا في بيعه وشراءه وأجمع المسلمون على مشروعية البيع والشراء والعقل يقتضي ذلك لان حاجه الناس اليه ملحه ما كل انسان يستطيع ان ياتي بكل ما يحتاج اليه من صنع يده لا بد ان يبيع ويشتري هو في حاجه الى البائع الى لكل ما يحتاج يحتاج الى الشراء في طعامه وملبسه و مدخله ومركبه ومخرجه وفي كل أموره ما يستطيع أن يؤمن أموره لنفسه فالناس بعضهم في حاجة إلى بعض فلذا أباح الله جل وعلا وأحل البيع وهو نوعان البيع صفة البيع على نوعين الايجاب والقبول كما سياتي والمعاطات وياتي ايضاح كل نوع البيع نوعان بالايجاب والقبول بالكلام بين المتبايعين او بالمعاطات وهي المنامله مع السكوت احدهما الايجاب والقبول يقول البائع بعتك أو ملكتك لفظا, بم... لف أو لفظا بمعناهما ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوهما أحدهما الإجاب والقبول الإجاب من البائع والقبول من المشتري يقول البائع بعتك هذه الدار بألف فيقول المشتري قبلت أو يقول البائع ملكتك هذه الدار بألف أو يقول أعطيتك هذه الدار بألف أو بأي عبارة مثلا يقول المشتري مثلا قبلت أو, رضي أو رضيت أو أخذتها أو تملكتها او رضيت بهذا البيع ونحو ذلك اي عباره يؤديانها يفهم منها الايجاب والقبول فانه يصح ذلك ولا يشترط لفظه معينه فان تقدم القبول الايجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح لان المعنى حاصل فاشبه التعبير بلفظ اخر فان تقدم القبول القبول منين من المشتري والايجاب من البائع والأصل انه يتقدم الايجاب اول يقول صاحب السلعه بعت يقول المشتري اشتريت إذا عكس تقدم القبول على الايجاب بلفظ الماضي انت وقفت على صاحب الدكان تقول له مثلا قبلت هذا الثوب بعشره من قال لك بعتك الى الان انت تقول قبلت او اخذت او اشتريت فيقول مثلا بعتك او ملكتك او اعطيتك او نحو ذلك من العبارات صحه فالاصل ان الايجاب يتقدم ثم القبول يكون بعده فاذا عكس وكان بلفظ الماضي يعني يقول اشتريت قال ذاك بعد تم وصح البيع وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح لأنه تضمن القبول أشبه لفظ الماضي وإن تقدم بلفظ الطلب تقدم بلفظ الطلب فرق بين أن يتقدم باللفظ الماضي أو يتقدم بلفظ المستقبل أو الأمر مثلا يقول اشتريت هذه السلعة بكذا قال المايع بعتك هذا تم لا اشكال فيه اذا تقدم القبول بلفظ الطلب قال بعني يطلب منه بعني هذه السلعة بعشرة قال بعتك صح على رواية الرواية الاخرى تقول ما صح لان هذا طلب طلب وما حصل قبول من المشتري انما المشتري طلب وما جاء بلفظ الماضي انه اشترى حتى يقول بعت عليك كانه يقول بعني لو اختلف مثلا قال المشتري انا ما اشتريت لاني عرضت عليك هل تبيع او لا تبيع فانت قلت تبيع لكن انا ما اشتريت فكرت في الامر فما اشتريت هذا هو نتيجة الخلاف لان الاول طالب وما شرى قال بيعني هذه السلعة بعشرة قال ذاك بعتك اياها هذا يقول انا ما اشتريت الى الان انا عرضت عليك هل تبيعني او لا فانت بعت لكن انا ما حصل مني قبول الى الان الأول عرف فلذا كان هذا في رواية والرواية الأخرى قالوا ما تم البيع لو أراد المشتري أن, أن يفسخ البيع له ذلك لأنه ما تم القبول منه قبولا صريحا وعنه لا يصح لأنه لو تأخر عن الايجاب لم يصح فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام أو صح لو تقدى تأخر عن الايجاب ما صح لو كان على الصيغه الاولى قال المش البائع مثلا بعتك هذه السلعة بعشرة قال المشتري اتبيعني اياها بعشرة ما تم البيع الى الان لان المشتري عرض عرضا ما قال اشتريت بعشرة فلذا في الرواية الثانية أنه لا يصح إذا تقدم بلفظ الطلب ويصح إذا تقدم بلفظ الماضي وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء وإن أتى بلفظ الاستفهام ما صح قال مثلا أتبيعني هذا الثوب بعشرة قال نعم بعتك ما صح البيع لأن الأول ما اشترى الأول عرض عرض قال أتبيعني قال لك نعم أبيعك لكن بدا له وما شرى ما قال قبلت فلفظ الاستفهام يختلف لا يصح سواء تقدم أو تأخر قال أتبيعني هذا بعشرة قال نعم ما تم البيع قال ذاك بعتك إياه بعشرة قال أتبيعني إياه بعشرة كذلك ما صح ما تم لأنه عرض لأنه استفهام سؤال سؤال وما حصل تواطؤ بعد السؤال نعم الثاني المعاطاه مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الثاني يعني من صيغ البيع قال البيع نوعان النوع الاول الاجاب والقبول كلام النوع الثاني من أنواع البيع يسمى المعاطات المعاطات يعطي أحدهم الآخر المبيع والآخر يعطيه القيمة ويسكتان ما يلزم أن يكون فيه بيع لفظ بيع ولا لفظ شراء معروف مثلا الخبز أربع ريال مثلا جاء المشتري ووضع الريال واخذ اربع خبز ومشى ما حصل كلام هل هالبيع هذا صحيح ولا لا قد يقول قائل هذا ما حصل فيه لا اجاب ولا قبول وانتم قلتم لابد في البيع من اجاب وقبول نقول لا هذا من الصورة الثانية من صور البيع هذا المعاطات مثلا يعرف ان هذا الثوب المعلق بعشرة اخذ عشرة من جيبه واطاه صاحب الدكان واخذ الثوب المعلق ومشى وصاحب الدكان ينظر إليه وكل واحد منهم ينظر إلى الآخر ما تكلم مع بعض إلا بالسلام سلم أحدهما ورد الآخر السلام ورمى العشرة وأخذ الثوب ومشى هذا صحيح هذه سمى معاطات لما سميت معاطات لأن فيها عطاء أنت تعطيه وهو يعطيك وما في كلام ما في إيجاب ولا قبول وإنما معاطات بعض العلماء يرى أن المعاطات لا تصح إلا في الأشياء السهلة في الأشياء السهلة في الأشياء ذات القيمة البسيطة مثل خبز ونحوه أو ثوب أو نحو ذلك لكن هل تصح المعاطات في السيارة مثلا؟ أنت جئت ووجدت السيارات هذه مكتوب عليها على سبعين ألف فكتبت الشيك بسبعين ألف ورميته على صاحب واخذت المفتاح ومشيت هذا على ما درج عليه المؤلف صحيح لأن مكتوب عليها القيم أنها بسبعين ألف وانت كتبت الشيك واعطيته إياه وما تكلمت معه بشيء وأخذت السيارة ومشيت هذه معاطات والبيع صحيح ويرى بعض العلماء أن المعاطات في مثل هذا لا تصح ما يعتبر بيع لأن المعاطات قال نقصرها على الأشياء البسيطة وأما الأشياء المثمنة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا يعني ما تعبدنا الله بلفظ خاص في البيع ما اصطلحنا عليه على أنه معروف في البيع فهو صحيح ما ينزم أن يقول قبلت أو نحو ذلك بخلاف بعض العقود فلا بد أن يكون بلفظ يدل عليه دلالة صريحة شرعية مثل يقول زوجتك فيقول الثاني قبلت هذا الزواج لكن لو قال خذ بنتي هذا قال أخذتها ما يصح لأن أخذ البنت إيش أخذ البنت خادمة عنده أخذ البنت إيش فلا بد من لفظ التزويج او لفظ النكاح اما البيع والشراء فبحسب العرف والمتابعة